وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوا رُؤُوسَهُمْ ورأيتهم, وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم سواء عليهم أستوفرت لهم أم لم تستوفر لهم لي يوفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم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 يقولون ليرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله ولالمؤمنين ولكن المُنافقين لا يعلمون يا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلَ أَن يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ